غزوه احد غزوه في منتهى الاهميه فيها كميه من الدروس والعبر كثيرة جدا غزوه احد كانت سنه ثلاثة يعني بعد غزوه بدر بسنه كريش قررت انها تنتقم مما حدث في غزوه بدر فجمعت النزاع من القبائل ثلاثة الاف مقاتل قرروا ان يخرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد كان قائد المعاكة فيها أبو سفيان على ميمنة المعاكة خالد بن وليد على مسارة المعاكة عكيمة بن جهل تمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى بين أصحابه وجاءت نتيجة الشورى كبار الصحابة قرروا إن هم قتلوا في المدينة وده كان بناء على رأي النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلمين اللي كان بعضهم اللي لم يقاتل في بلد قالوا لا احنا محتاجين نطلع بره ونقاتل وعندنا شجاعة ويبقى عندنا قوة ونهاجمهم قبل ما يهاجمونا وارادوا ان ياخذوا بالعزيمه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نقاتل خارج المدينة نقاتل عند جبل احد ونخلي جبل احد في ظهرنا و او عليمنا وجبل رماء على شمالنا ونقاتل حتى نفنيهم عن بكه ابيهم النبي صلى الله عليه وسلم سمع المشهورة ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأو أو ينزل على رأي الشبان، وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش، يجهز العدة خارج معناته صلى الله عليه وسلم ألف واحد. عارفين يا جماعة بعد غزو بدر بدأت ال ال المسلمين تقوى. أسلم في هذه الفترة. طائفه كده ظهر جديده اسمها طائفه المنافقين اعز الله واياكم منها ان اللهم لا تجعلنا من هؤلاء اللهم محمينا من هؤلاء اللهم انا نعود بك من النفاق إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح له مكانه في وسط المجتمع دخل ناس في الإسلام يظهروا الإسلام خوفا اللي هم طائفه المنافقين منهم عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول وراس المنافقين ده كان خارج في الجيش مع جيش احد وبعدين وهو في منتصف الطريق كده قال طب وانا اللي خرجني وازاي ما سمعش كلامي هو مش انا قلت ان احنا نقاتل في المدينة لا لا لا انا مش هقاتل في المعركه دي واخد عبد الله بن ابي بن زياد تلك الجيش ورجع وهكذا المنافقون لا يستمرون في يا جماعه خلق اسمه خلق النفاق محتاجين نفحص كده في قلوبنا ونفتش عشان نتخلص منه ان يا اما تنزل على رائي يا اما انا مش شغال وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس أصحابه ويحض أصحابه ويعلم أصحابه أين سيقفون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماه بقيادة عبدالله بن جبير قال قفوا عند هذا الجبل أما اسم جبل الرماه مسمى حتى الآن في المدينة اسم جبل الرماه خمسين رجل أو سبعين رجل وقال لهم حتى لا يلتف المشركون حول المسلمين وبالفعل وقف هؤلاء وظيفتهم فقط أنه يحموا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه يبقى الجيش في 700 منهم سبعين واحد وافين على الجبل وظيفتهم فقط ان هم ايه ان هم يدفعوا ان هم عند اذا اراد جيش الكفار ان يلتف حول جيش النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يمنعوهم من ذلك جاء رجل وكان حامل لوائي الكافرين اسمه طلحة بن ابي طلحه العبدجي من بني عبد الدار وهؤلاء من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من اجداد ف هذا الرجل قال من يبارز وقف نص المعركه كده في بدايه المعركه وقال من يبارز فخرج اليه حمزه ابن عبد المطلب فبارزه حتى قتله وبدأ رايه الكفار تطلع ورايه المسلمين بقياده مصعب بن عمير وبدات المعركه وانطلق المسلمون يقاتلون وبدأ تظهر البطولات وبدأ ايه ايه إي إي إي تسقط رايه الكفر وترفع راية الكفره اخرى فتسقط راية الكفر ينطلق الزبير بن العوام فيسكت راية الكفر ويقتل حامل راية من بني عبد الدار ثم ترفع عليها اخرى فينطلق الزبير العمره اخرى ثم ترفع راية ثالثه فينطلق الزبير مره اخرى ثم ترفع راية رابعة فينطلق علي بن ابي طالب فيسكت راية الخامسه تخيلوا يا جماعه تسع رايات من رايات الكفر تسقط على يد الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب حتى الرسول نكون لكل النبيين حواريه وحواري هو الزبايب العوام وينقسم جيش المشركين ويسود الهرر والمرج ويهزم جيش المشركين هزيمة نكراء وبالفعل بدأ جيش المشركين ينهزم وبدأ يصعدوا على الجبل يمينا وشمالا والبعض يجري وراء فارا والنساء بدأت تظهر وبدأت تظهر الأغنام والأنفال الغنائم بدأ تظهر وهنا حدث مصيبة اختبار ان انت في نص المعركه وانت بتشتغل الدين ممكن, ممكن قلبك يتغير ممكن لما تشوف حاجة في الدنيا تحبها تعجب بيها تؤثرها فلما تؤثرها تنطلق اليها وده اللي حصل بالظبط لما زارت الغنائم بدأ الناس اللي فوق الجبل اللي هما ما كانش حغيرا بيقتلوا اللي هما كانوا وظيفتهم انهم يحموا ظهر النوع سلام ينظروا الى الغنائم فبدأوا يتتبعوها وينزلوا من على الجبل حتى يأتوا بهذه الغناء ونزلوا على الجبل وتركوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ليش في الفترة دي في مقاتل من أعتى المقاتلين اسمه خالد بن الوليد وكان على الكفر ما كانش الأسلام بعد وعكبوا من أبي جهل سمعوا أو رأوا أن الرماء نزلوا من على الجبل وهنا كانت صغره في جيش المسلمين فبداوا يرجعوا يرجعوا يرجعوا يرجعوا ويجمعوا المشركين يجمعوا المشركين لحد ما جمعوا جزء كبير من المشركين ثم انطلقوا الى هذا الجبل الذي نزل من عليه ما وصعدوا على الجبل بقوا هم في ظهر المسلمين ففوجئ المسلمين بان هم بدأوا من ظهرهم ثم نادوا بأعلى صوتهم اعلهب اعلهب ولاد الشيطان بأعلى صوته تمثل الشيطان في المعركه ونادى بأعلى صوته ان يعود المشركون فعاد المشركون مرة أخرى فأصبح المسلمين بين المطيقة والسندان فجأة بقى جيش المسلمين بقى من وراه جيش بيقاتل ومن أمامه جيش بيقاتل وهذا هرج ومرج في جيش المسلمين وانقدل الناس على رايه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وكان حامل راية مصعب بن عمير فأنتم أقطعوا يده التي تحمل راية فأمسك مصعب راية بشمالي فقطعوا اليسرى فأمسكها بعضي فانطلقوا عليه فسقطت راية فشاعت اشاعه وكان مصعب شبيه بنوع سلام. فقالوا قتل رسول الله فساد هذا كبير وما محمد رسول قد خلت من قبله رسل أفائمات أو قتل على عقبكم فبدأ الناس تنقلب بعض الناس فرت إلى المدينة بعض الناس طلعت على الجبل بعض الناس حصل هرج. واجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه صغيرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدا المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يودون قتله فحفر ابن قبيصه حفره لنبا فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الخوزة فدخلت حلقات الخوزة اللي هي في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ابو عبيده يحاول ان يفك هذه هذا المغفر عن راس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انخلعت وهو بيشير الحديدة من من لحم النبي صلى الله عليه وسلم لحم وجه النبي صلى الله عليه وسلم اكسرت سنته حاصر خالد بن الوليد وعكاب بن نبي جيش المسلمين ونزلت الهزيمة كتل في هذه المعاركة سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من المشركين على خلاف سمانية ثلاثين رجلا ستة ثلاثين رجلا أحد أرض البطولات لكن لنا وقفة مع هزيمة أحد إيه إيه الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن المسلمين وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمسلمين ولو تفكرنا كده في سبب هزيمة أحد الدروس المستفادة من أحد أحد درماعة إذا ذكرت أحد التضحية أحد امتساءل الامر أنا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الشرعية فامثل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأوامر الشرع وأوامر الله سبحانه وتعالى ولكن بعض الناس خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان السبب في هزيمة أحد جماعة إن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا ان هم يسيبوا مكانهم في الدين مكانهم ما كانش ظاهر أو في المعالك مكانهم كان الحماية يعني هما طول معاك ما عملوش حاجه في ناس كده وظيفتها الحماية هو مكانه فقط في أوقات محددة في الدين فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تخلق ان مجموعة من الناس لما عملوا معصية كانت سبب في ان الأمة كلها تدفع الثمن سبعين بيت من بيوت المسلمين اتيتموا سبعين بيت من بيوت المسلمين نسائهم تغملت اتقتل سبعين واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلطة رهيبه كان سافر في ايه قال تعالى منكم من يريد الدنيا ايه ده دي ناس هجت وضحت وقتلت وقتلت في بادر وربنا رضي عنهم ثم لما قتلوا في أحد دخلت في نواياهم شيء قال منكم من يريد الدنيا يا جماعه الدنيا خطيرة ان الدنيا لما بتعرض علينا ممكن تكون سبب في هزيمة جيش كامل ممكن قمة كلها تسقط بسبب ارادة البعض للدنيا منكم من يريد الدنيا من اهم الـ الـ الـ الدروس المستفادة من غزة احد امتثال الامر من اهم الدروس المستفادة من غزة احد ان احيانا انك بتترك الامر انتصار لنفسك كما فعل الله بن اوباي بن سلول او لاجل دنيا تحبها وان في هذه يدفع الجميع الثمن يعني مش انت لوحدك مش انت هتدفع ثمن انك انت لوحدك مش انت هتدفع ثمن انك انت ابقيت او بقيت عمل من اعمال الدنيا على اعمال الدين ده الدين كله بيدفع ثمن ده الصف كله بيدفع الثمن ويعلمون الله في غزوه احد ان لله سنن لا تحابي احد ان يا النصر له أسباب وانه مهما كنا طيبين وعباد وزهاد وصالحين لكننا لم نستوفي اسباب النصر فإن الله سبحانه وتعالى لن ينصونا